كَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمُ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرتوم يشهده المقربون انَّ الْأَبْرَارَ فِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاذه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن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 وَإِذَا رَأَوُهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ظَالِلٌ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ